فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكي وأما من جيئك يسعي وهو يخشي فأنت عنه تلهي كلا إنها تذكره فمن شيء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة من أي شيء إن خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فقبره ثم إذا شئ انشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الْأَرْضَ شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم وليا عامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه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 ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كورت